وَإِذَا تُتَلَعَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بِيَنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ بِهِ أَمْ يَقُولُونَ إِفْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْءٌ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيظُونَ فِيهِ كَفَأَبِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمُلْقَفِرُ الرَّحِيمُ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 وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُ الْقَيْبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الْجَنِيَّةَ وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُنِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ وَذْكُرَ أَخَاهُ